السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله الصوت كان مو واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واناكم كيف حالكم شيخنا عساكم بخير الحمد لله, الحمد لله على سلامتكم شيخنا هل نبدأ شيخنا بالقراءة؟ بارك الله فيكم أحسن الله إليكم شيخ محمد تقرأون الحاشية بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى العلامة عليه رحمة الله قال قال في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا تصدقوا من طيبات ما كسبتم حلاله وخياره نعم على الله <سؤال> الشيخنا عندكم تشويش لعلكم او تفتحون مايك عند القرعه بارك الله. ومن ما أخرجنا لكم من الأرض أي من طيبات ما أخرجنا من الحبوب والثمار والمعادن ولا تيمموا الخبيثة لا تقصد, تقصد الرديء نعم. منه تنفقون حال من الفاعل أو من مفعول ومنه متعلق به والضمير للخبيث أي تخصونه بالإنفاق أو منه حال من الخبيث والضمير للمال كانت الأنصار يعلقون اقناء أقنا على حبل في, في على حبل في مسجد مدينة الفقراء فتعمد الرجل منهم إلى الحشف هكذا فأدخله مع أقناء البسر فأنزل الله في من فعلوا ولا تيمموا إلى آخره ولستم نعم لا تعم الفرضا والتقوى وهو الظاهر من الفتى. حشية الرابعة كانت الأنصار يقول رواه جناب معاذ بن أضير تأليفه حدث من بارس أحمد أبو سلم وهو كما قال. ولا تُمِّ أَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُ أي والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكم إلا إلا بإغماضي بصر ومساهلة. فلا تجوزوا في حق الله ما لا تجوزون في حقوقهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مع أن معناه لو كان لكم على أحد حق فجاء بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوا أو تنقصوا نعم حتى تنقصوا أو تنقصوا لا أدري يعني. نعم الحاشية الخامسة إلا الحاشية اشارت أن الله غني عن إنفاقكم حميد بقبوله وإثابته الشيطان يعيدكم الفقر يخوفكم الفقر لتبخلوا ولا تنفقوا في مرضات الله ويأمركم بالفحشاء بالبخل أو المعاصي مطلقا والله يعيدكم مغفرة منه الوعد للخير والشر أي يعيدكم جزاء إنفاقكم مغفرة ذنوبكم نعم يعي لكم في الفراغ وعد توعت أو خير وشر الخير والشر قالوا في الخير الوعد والعدة وفي الشر الإعالة والوعيد وفضل خلف أفضل مما أنفقتم في الآخرة أو في الدنيا والخلف العوض والله واسع واسع الفضل عليم بالإنفاق يؤت الحكمة تفسير القرآن أو اللي بالقول في القول أو خشية الله أو الفهم أو السنة أو الفقه في الدين أو العقل او النبوة نعم من يشاء مفعول أول ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا في الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله من فسلطه على هلكته ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وما يذكر <تصفيق> نعم لا لم, لم يذكر لم يذكر آه نعم ذكر ذكر في الحاشية السادسة رواه البخاري ومسلم وغيرهما نعم وما يذكر ما يتعظ بالآيات إلا قل الألباب ذوي العقول ما أنفقت من نفقة قليلة أو كثيرة حق أو باطل أو نذرتم من نذر في طاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه وما للظالمين الذين يضعون المال في غير موضعه من أنصار ينصرون ينصرونهم ويمنعونهم من عقوبة إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي إن أظهرتموها فنعم شيئا ابداؤها نعم نعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء تعطوها مع إخفائها فهو أي إخفاؤها خير لكم والآية عامة في كل صدقة لكن عن النعباس رضي الله عنهما أن السر في التطوع أفضل من العنالية بسبعين ضعفا وصدقة الفريضة على نيتها أفضل بخمسة وعشرين ضعفا ويكفر عنكم أي الله أو الإخفاء ومن قرأ مجزوما فهو عطف على محل جواب الشرط يعني ويكفر عنكم من سيئات من سيئاتكم من للتبعيض أو لتبيين الجنس أن يكفر شيئا هو الحسنات هو السيئات أن يكفر شيئا هو السيئات نعم والله بما تعملون خبير ترغيب في الإخفاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أي لا يجب عليك جعل, جعل الناس مهديين أكذا فإنه ليس في يدك وقدرتك ولكن الهداية من الله نعم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم اي ثوابه فلا تمنوا فلا تمنوا على احد وما تنفقوا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله الواو حال أو, أو عطف يعني المؤمن لا ينفق الا بمرضات الله وقيل نفي في مع النهي قال عطاء الخرساني معناه إذا اعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله فإنك مثاب لنيتك سواء كان السائل مستحقا أو غير برا أو فاجرا نعم وما تنفقوا من خير فإليكم ثوابه وأنتم لا تظلمون فلا ينقص ثواب صدقاتكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بألا لا يتصدق إلا على المسلمين حتى نزلت ليس عليك هداهم فأمر بالصدقات بعدها على كل سائل من كل دين وهذا في التطوع أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكافر نعم نعم. <تصفيق> للفقراء أي الصدقات إلىهم وهم الاولى والاحق وإنجاز صرفها إلى غيرهم كما علم من الآية الأولى نعم. الذين أحصروا في سبيل الله الذين أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم في الجهاد أو أصحاب الصفد أي الذين قطعوا بكليتهم الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ذهابا فيها للتجارة لاشتغالهم بالجهاد أو بالله يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف من أجل تعففهم عن السؤال تعرفهم بسيماهم من التخشع وأثر الجهد أو الجهد والصفاء لا يسألون الناس إلحافة أي إن سألوا عن ضررة لا يلحوا في السؤال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ترغيب في الانفاق سيما على من تعرفه بسيما قال الذين ينفقون أموالهم في الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية اي عمون الأحوال بالخير نزلت في ربط الخير يعلفونها دائما في سبيل الله أو في علي بن بطالب رضي الله عنه كان له أربعة دراهم فتصدق درهم درهم درهما ليلا ودرهم نهارا ودرهم سرا ودرهم علانية نعم عن مجاهد ابن جبل صلى الله عليه فلاهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في القيامة ولا ولاهم يحزنون على ما فاتهم على ما فات عنهم. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر الأنبياء الذين يأكلون الربا لما ذكر الأبرار المخرجين للصدقات شرعا في ذكر أكلت الربا. وأموال الناس بالظلم وعبر عن الأخذ بالأكل لأن الاكل أعظم المنافع لأن الأكل أعظم المنافع والربا شائع في المطعومات نعم الذين لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان اي الا قياما كقيام المسرور من المس أي الجنون وهو متعلق بلا يقومون أي, أي بيقوم, بيقوم وفي الحديث مر عليه السلام ليلة الisti على قوم على قوم بطولهم كالبيوت وأخبر أنهم أكلت الربا نعم ذلك اي العقاب بانهم بسبب انهم قالوا انما البيع مثل الربا اعترضوا على احكام الله وقالوا البيع مثل الربا واذا كان الربا حراما فلا بد ان يكون البيع كذلك نعم وأحل الله البيع وحرم الرباء يحتمل أن يكون تتمة الكلام المعترض, المعترض المشرك ويحتمل أن يكون من كلام الله يرد عليهم أي اعترض والحال أن الله فرق بين هذا وهذا هو الحكيم العليم نعم طيب فمن جاءه موعظة من ربه بلغه وعظ من الله فانتهى فاتعظ وتبع النهي حال, حال وصوله الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة أي له ما كان أكل من الربا زمن الجاهلية وأمره الى الله يحكم يوم القيامة بينهم وليس من أمره إليكم شيء ومن عادى <تصفيق> إلى تحليله وأكله نعم لو وكفر هكذا تفسير فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لكفرهم الله الربا يمحق الله الربا يذهب بركته فلا ينتفع في الدنيا والاخره قد ورد ما احد ما أحد اكثر من ما احد من الربا الا كان عاقبة امره الى قله ويربس صدقات يكثرها وينميها وقد ورد ان الله ليربي لا لأحدكم أو ليربي لا لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه, فلوه أو فصيله فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد نعم يقول كان في الحال أحسن الله إليك يا شيء عبد الرحمن يقول يربي برك الله فيك والله لا يحب لا يرتضي كل كفار مصر على تحليل الحرام أثيم فاجر بارتكابه إن الذين آكلوا إن الذين آمنوا بما جاء من الله نعم وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه عطفهما على الاعم لشرفهما نعم لشرفهما لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من ات ولا هم محزن على فائد يا طيب دقيقه خا... دعني انظر الشيخ بعبد الله هل نواصل للنهاية... الى نهايه الايه هذه ولا نكتفي بهذا وصف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رأس المال بعد الإنذار إن كنتم مؤمنين بشرع الله كان بين ثقيف وبني مخزوم ربا في الجاهلية فلما جاء الإسلام طلبت ثقيف فتشجروا فنزلت فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله يقال يوم القيامة لآكل الربا قد سلاحك للحرب أو لا بد للإمام أن يستتيبهم فإن تابوا وإلا وضع بينهم الحرب والسلاح نعم وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون باخذ الزياده ولا تظلمون بوضع رؤوس الاموال وقيل وقيل فهم منه ان المصر ها وقيل فهم منه ان المصر اي على التحليلي ليس له راس ليس له راس ماله لانه مرتد وماله في وان كان ذو عسره وقع غريم ذو عسرة هكذا فنظرة أي فعليكم تأخير إلى ميسره يسار لا كفعل الجاهلية إذا حل الدين يطالب إما بالقضاء وإما بالربا. وأن تصدقوا بابراء رأس المال خير لكم أكثر ثوابا وقيل خير مما تاخذونه إن كنتم تعلمون ما فيه من الأجر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم القيامة أو يوم الموت ثم توفى كل نفس ما كسبت أي جزاء, جزاء ما عملت وهم لا يظلمون بنقص, بنقص ثواب وهذه آخر آية نزلت من قرآن عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تسع ليال أو واحد, أو واحد وثلاثين يوما نعم من <تصفيق> أحسن الله إليكم مشايخنا الكرام وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم ونشكر الحضور والمشايخ الكرام شيخنا بارك الله فيكم نقف هنا ونستجيزكم بما قرأناه شيخ محمد أغلق الماء نعم بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا حفظكم الله ورعاكم من كل سوء ومكروه بارك الله فيكم نلتقيكم غدا باذن الله تعالى في مثل هذا الموعد الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكر الحضور الكريم في حضورهم نلتقي من قدر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> أهي نعم خرج خرج خرج طيب خلاص ننهي ال تفضلوا بارك الله فيكم الحضور تفضلوا بالخروج